المستشرقون لعلنا نتعرف في هذه السطور إلى بدايات الاستشراق والمستشرقين حيث هناك عدد من المصادر والمراجع العلمية تتناول هذا الموضوع نلاحظ أن الكتاب يتفقون على رأي يكاد يكون موحدا. خلاصته أنه ليس هناك تاريخ محدد لبدايات الاستشراق وإن كان بعض الباحثين يرى أن بداياته الأولى كانت في أواخر القرن التاسع وبداية القرن العاشر وذلك لا يتعارض مع الآراء القائلة بأن هذه البدايات كانت بعد ذلك على يد راهب فرنسي قصد الأندلس عام تسعمائة وتسعة وتسعين ميلاديا وعاش فيها ومن الثابت أنه توافد ممثلو شعوب أوروبا إلى حواضر الأمة العربية الإسلامية ينهلون من فكرها وعلمها وينشرون ما يحصلونه بالأساليب التي تخدم أغراضهم الدينية حيث التفكير الأوروبي لاستعمار بلدان العرب والإسلام كان في بداياته ومن أجل تحقيق هذا الهدف الاستعماري كان عليهم أن يبحثوا في المصنفات العربية والإسلامية وشرحها بعد ترجمتها ثم طباعتها وهو عمل المستشرقين الحقيقي يضاف إلى ذلك أمور تدخل في طبائع المستشرقين وسلوكهم مثل كونهم فئة تهدف إلى البحث والتحصيل وهو ما يمكن تفسيره بإقبالهم على خدمة طباعة الكتاب الإسلامي وبالتالي فإن لهم فضلا على أهل الثقافة العربية الإسلامية بطريق غير مباشر حيث إنهم أكثر صبرا على العمل وأحرصوا جهدا على التدقيق فيه لشعورهم بالمسؤولية تجاه من يكلفونهم في أوطانهم سواء من ممثلي السلطة الدينية أو السياسية وعلى الرغم من أن الاستشراق يمتد بجذوره إلى أكثر من ألف عام فإن مفهوم كلمة مستشرق ظهر في أوروبا نهاية القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر